يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه نصفه او انقص منه أوجد علي وردت القرآن ترتيلا إننا سنلقي عليك قولا فقيل إن ناشية الليل هي أشد وطأة هي أشد وطأة وأقوى مقيلا سبحا طويلا أذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخ وكيلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْعَلْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا وَلَئِنْ وَلَّيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَضُرُّونَكَ نَغْمًا وَمَهْلِهِمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا رَصَدٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه كوكرة فمن شاء اتخذي لهم سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم وتنام من ثلثي الليل إن ربك يعلم أنك تقوم وتنام من ثلثي الليل من ثلثي الليل ونستوى فَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۖ اللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ عَلِمَ أَلَمْ تُحْصُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ يتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيستر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله غرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه, تجدوه عند الله هو خيرا وأعظى ما جرى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم